الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ハ ه د ن ハンアッハンア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 م و س و إ م ا ل ن ا ب حتى ت ض ع ا ل ح ر ب أ و م ا ر ه ا ذ ل ك ولو ي ش ا ء ا ل ل ه لن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 فانزل الله فاحبط أ ع م ا ل ه م افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم الكافرين لا مولا لهم ان مولى الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأمهار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 ص ر اسماء ا ل م ت ق ي ص ر الله ذ ي ن أنعمت ع ي م غير الحسنى م غ ض و ب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 ومنهم خرجوا من يستمع من عندك إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أ و ت و ا العلم ماذا قال آ ل ف ا أ و ل ئ ك الذين طبع الله على قلوبهم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 فَأَنَّا َ ل ه ُ موسوعه ْ إِذَا َ ا ج ا ل ن ا إ ِ ل َ ه س ي ل َّ ا ا ل ل ََّ ه ف ع ْ ل َ م ْ أَنَّهُ َ ل الاسلاميه إ َََِ ه إ ل ّ و َ ل ِِ ل ْْ م م ُ ؤ ن ِ ي ن َ و َ ا ل ْْ م م ُ ؤ ِ ن َ ا ت ِ و َََ ا ل ل ل ّ ه ُ ي ع َْ م ُ م ُ ت َ ق َ ل َّ ب َََ ك ُ م م ْ و ث ا و َ ا ك ُ م ْ